جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دِينِ اللَّهِ يَبْغُ أسلمان في السماوات والأرض طوعوا وكرها طوعوا وكرها وإليه يرجعون.